وَلَمُشَا أَلَّا هُمْ قَتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمن ومنهم مَنْ كَفَرَ ve Leşah Allah mı qutetelı? Ve Allah ma Ya Ğiha آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فيه وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكثر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها فالله سميع عليم